وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تتبع نصارى حتى تتبع konkursة ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك ك اليهود حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ تتبع ملةهم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملةهم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملةهم ولن ترضى عنك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 قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قُلْ إن هدى الله هو الهدى قل إن قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى قل إن هدى الله هو الهدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى ولئن تبعت أهواء هم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن ان اتبعت اهواء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 ولا نصير ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت اهواء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 أك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت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 أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته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 وَمَن يَدْفِنْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَدْفِنْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يكفر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ومن يدخر به فاولائك هم الخاسرون ومن يدخر به فاولائك هم الخاسرون به فأولئك هم الخاسرون وَمَن يَدْفِنْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَدْفِنْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون، وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وَمَن يَدْفُدْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَدْفُدْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَن تَرْضَى عنك الْيَهُودُ وَلَن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 الذين آتينهم الكتاب يأتلونه حق لاوته إلائك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَإِلَّا إِكَاهُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَى حَتَّى تتبع مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هو الهدى.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 أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم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 الذين آتينهم الكتاب يأتلونه حق لاوته إلائك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَإِلَّا إِكَاهُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هو الهدى.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 أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَفَعُوَهَا وَاتَّقُوا نفس نفس وَلَا مِنْهَا وَلَا شَفَاعَةٌ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي وَلَا ولا مِنْهَا منها وَلَا ولا تنفعها شفاعه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعه وَاتَّقُوا يَوْمَ لا تجزي نفس عن نَفْسٍ شيئا وَلَا يقبل مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تنفعها شفاعة وَاتَّقُوا يَوْمَ وَلَا وَلَا وَاتَّقُوا يوما لا تجزي نفس عن نَفْسٍ شيئا وَلَا يقبل مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تنفعها شفاعة وَاتَّقُوا نفس عن نفس وَلَا مِنْهَا وَلَا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا وَلَا يقبل مِنْهَا عدلا وَلَا تنفعها شفاعه وَاتَّقُوا يَوْمَ لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعه وَاتَّقُوا يَمَ ل تَجز نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيْْأَو وَلَا يُقُبلَلُ مِنْهَا عَدلُ وَلَا تَ فَعهَا وَاتَّقُوا يَوْمَ ل تَجز نَفْسن عَن نَّفْسِ شَيْأَ وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا عدُلُ وَلَا تَم فَوهَا وَاتَّقُوا يَوْمَ لا تجزي نفس عن نَفْسٍ شيئا وَلَا يقبل مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تنفعها شفاعة وَاتَّقُوا يَوْمَ وَلَا وَلَا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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون ولا تنفعها شفاعة ولا هم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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون ولا تنفعها شفاعة ولا هم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 ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم يصرون، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي.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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 النفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تفعها شفاعة ولا هم يصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي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 وَإِذِ بَتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِذِ بَتَلَ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما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 وَإِذِ بَتَلَأَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِذْ بَتَلَأَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما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 وَإِذِ بَتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ قَالَ وَمِنْ ذريتي قَالَ لَا يَنَاوَلُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 Söyledi ki: "Ben seni insanlar için imam yapacağım." Söyledi ki: "Ve benim torunum." Söyledi ki: "Hiçbir zulümciyi kurtaramaz." قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يا بني إسرائيل, اذكروا نعمتي التي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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم نصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال إني جاعلك لل الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم منصرون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 وهو بكلمات فاتم ما انه قال اني جاعلك للناس اماما قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم منصرون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 النفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا تفعها شفاعة ولا هم يصرون وإذ بطلاء ابراهيم ربه بكلمات فاتممهن قال اني جاعلك للناس اماما قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 ve amlı ve tahtı mümme kâmi İbrahim mursal ve ızjâl-nâl beyte mithâbte l-ınlâs ve amlı ve tahtı mümme kâmi İbrahim mursal وَاتَّخِذُ مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُ مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَتَّخِذُ مَِّ قامِ إِبْرَاهِيمَ مَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْ البَييتَ مَثَابََ لَّاسِ وَاتَّخِذُ مَِّ قامِ إِبَرَاهِي مَ مُصَلَّ وَإِذ الْبَيْتَ مَثَابَةً لَّاسِ وَأَمْنَوا وَتَّخِذُ مَِّ قامِ إِبْرَاهِيمَ مَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِ وأمنوا واتخذوا مما قام إبراهيم مصلاً وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا مما قام إبراهيم مصلاً وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنوا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 وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتين للطائفين. طهر بيتي للطائفين.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 وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أن تهرب بيت إلى الطائفين، وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أن تهرب بيت إلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أن طائفين والعاكفين والركع السجود انطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود انطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع الركع السجود بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بيتي للط... وافين <قول humming> والعاكفين والركع السجود ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ان طهر بيتي قَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ أَمْ قَهْرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ أَمْ إفين والعاك فين وَّك السدود أوق حابيت للط إفين والعاك فين وَّك السدود أوق حابيت Rükğü <Sessizlik> Sujud, الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا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 أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا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 ناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين ان طهرا بيتي والطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أنطهرا بيتا للطائفين أنطهرا بيتا للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنو اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ أَن طَهِّرَا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّجَ عَلَهَا ذَا بَلَدٍ آمِنٌ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وإذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّجَ عَلَهَا ذَا بَلَدٍ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بالله واليوم الاخر واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منه بالله واليوم الاخر وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّجَ عَلَهَا ذَا بَلَدٍ آمِنٌ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّجَ عَلَهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّجَعَ الْهَادِيَ بَلَدًا آمِنَ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آمِنَ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأومت قليلا ثم أض.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 قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضربه الى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضربه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 قالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْرُهُ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 Allah, "Kafir fakat onu muttig olacak birazdır, sonra onu cehenneme iteceğim ve onunla ilgili bir yolunu Dünyaya getirir. Allah, kullarını kıyamet gününe getirir. Allah, kullarını kıyamet gününe getirir. Allah,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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهرا بيت بيتي للطائفين أنطهرا بيت يل الطائفين والعاكفين والركع السجود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 إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّجَ عَلَهَا ذَا بَلَدٍ آمِنٌ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْعَفُهُ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 إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من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 ك أنت العليم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت العليم.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 ك أنت السميع العليم، وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.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 ك أنت العليم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت العليم.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 الذين آتيناهم الكتاب يأتلونه حق لاوته إلائك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَإِلَّا إِكَاهُمُ الْخَاسِرُونَ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 كأنت السميع العليم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون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 ك أنت السميع العليم، ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملةهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن تبعت أهواء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 وَالاتَّقُ يَمَ ل تَجزينَفْسُ عَن نَفْس شَيْأَ وَل يُقُبلَلُ مِنْهَا دْل وَلَا تَم فَعهَا شَفَاعَ وَل تَم فَعهَا شَفَعََتُ وَلهُ وَإِذِ بَتَلَ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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبأس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسмаيل ربنا تقبل منا إنك أن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 بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ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 أنت السميع العليم ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوان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 بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم منصرون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 قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا اننا أن et-semi'ul aliym